من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا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 وقلوب الحناجر وتظنون بالله الضنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ولو دخلت عليهم من أقبارها ثم سئل الفتنه ثم سئل الفتن تلأتها وما تلبثوا بها إلا يسيرون ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي يفعكم الفرار إن فررت من الموت أو وَإِذَا الَّلَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ ذُو دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدِ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَاطِعِينَ لإخوانهم هلم إلينا لإخوانهم هلٌ مَإلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً.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 يَا قَوْمِ أَذْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِدُنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ, فتعالين أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 وكان ذلك على الله يسير ومن يقُنتم كنا لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مروتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن الرِّجَالِكُمْ وَلَا كِرْ وَسُلَ اللَّهِ وَلَا كِرْ اللَّهِ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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 يا ايها الذين امنوا إِذَا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن سراحا Altyazı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 إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما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 ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إن ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي من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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبناءهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء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 يلو تقتيلا سنة الله في الذين قتلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا